نُسْتُنَارٌ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا مَدْيَنُ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 لَمَّا رَأَهَا اهْتَزَّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّهُ مُدَبِّرُ الْأَمْرِ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظلمة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 119. وكانوا قوما فاسقين 110. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين